فضل من الله ونعمته والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بعت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فا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 وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا لِتَعَارَفُ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَدْقَى كُمْ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ